أربعة. استمع إلى الحوار وقرأه ثم اكتبه في دفترك السلام عليكم يا صديقي وعليكم السلام يا أخي إلى أين أنت ذاهب؟ أنا ذاهب إلى السوق وأنت من أين قادم؟ أنا قادم من المستشفى أنا مريض شفاك الله شكرا جزيلا في أمان الله إلى اللقاء